قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو للتجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل الذي أعطى فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشترى به وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وإن أحب أن, يسلم أن يسلمه أسلمه وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه ثم يأتي عن مالك رحمه الله مبحث آخر من هذا الباب وهو من دخل أرض العدو أي مسلم دخل أرض العدو المقاتل لأي شيء يقول لأمرين لتجارة او لمفادات ودخول ارض العدو كما يقول العلماء لثلاث حالات اما لقتال وهذا تقدم بيانه في اول مبحث الترغيب في القتال يدخل المسلمون ارض الاعداء لقتالهم وهذا دخول اجبار عنوة الدخول الثاني يدخل لتجارة يدخل لمفادات أسار عندهم وهذا الدخول ينبغي أن يكون بإذن من أرض العدو لأنهم إن لم يأذنوا لك في الدخول قد يحتدح يحتذونك يحوذونك بما معك كما نحوذ من ياتي الينا بدون اذن فاذا كان هناك حلف او معاهده بين العدو وبين المسلمين كفتره هدنه او كما يقال تبادل تجاري ياتينا تجارهم وياتيهم تجارنا وعلى هذا فاذا دخل مسلم ارض العدو ليتجر فجاء بتجاراته لا بحث لنا في التجارة في بيع وشراء ولكن لو انه ذهب للمفادى ان يفادي اسرانا له في تجاراته مال فوجد اساره وأراد أن يشتريها وأراد أن يأتي بها فلما جاء بأولئك الأسارة واشتراهم لما دخل إلينا وجاء إلى المسلمين كان الذين جاء بهم إما أن يكونوا أحرارا أخذوا أسارة او مملوكين من عبيدنا واخذهم المشركون لكن هذا التاجر دفع مالا وجاء برجال هؤلاء الرجال الذين جاء بهم التجار او المفادون ما حكمهم على كلا النوعين جاء بحر وقد دفع ثمنا في مفاداته جاء بعبد ودفع ثمنا في تخليصه والعبد ليس له فاذا وصل الينا حكم الرجل الحر الذي فاداه التاجر او اشتراه يقول العلماء رحمهم الله ان كان التاجر يعرف ان هذا الشخص حر وهو اسير في يد العدو ودفع الثمن تبرعا من عنده ليفكه فليس له ان يطلب شيئا فيه لانه متبرع بما دفع وان يكن يعلم بانه حر وتجنب ان يدفع فيه مال وذهب لياخذ عبيد فقال له الحر وهو اسير يا فلان فاديني بمال من عندك واذا جئت الى هناك دفعت لك ما فاديتني به يكون دفع عنه باذن الاسير ولا تبرع من عنده ها باذن الاسير فكأنه وكيل عن الاسير في ان اشتراه ممن هو في يده إذا جاء إلى بلده يطالبه بما دفع ولا لا يطالبه بما دفع فإذا اشتراه وهو لا يعلم عنه وفاداه من يد العدو وجاء فقال انت فاديتني واشتريتني على أننا عبد أنا حر وليس بعبد أنت تظن اني مملوك واشتريتني على أنك جئت بعبيد ولكنني حر ها اذا كنت حرا عليك ان تفادي نفسك بما اشتري التاجر الذي اشتراه لا يضيع حقه ولا يقول لا انا اشتريتك بمالي فانت مملوك لي الحر لا يملك لان الانسان لا يحق له ان يرق نفسه للمال ولا يحق لانسان أن يسترق إنسانا بغير الوجه المشروع ولا يوجد في الإسلام طريق لاسترقاق الحر ولو كافرا إلا في ميدان القتال فإذا كان في غير ميدان القتال لو أنه مستأمن وهو كافر وطلع عليه رجال من المسلمين وقطعوا عليهم الطريق وأخذوهم لا يسترقونهم بذلك لانهم لهم عهد وامان يأتون بتجاراتهم وهؤلاء الذين طلعوا عليهم بقطع طريق لصوص فهم معتدون عليهم لا يحق لهم ان يتملكوهم. اذا لا يجوز لانسان ان يسترق انسانا الا في ميدان القتال في حالة الهدنة في حالة الامان ليس هناك رق ولا استرقاق وهذا اخذ اخذه المشركون في معركة بيننا وبينهم وصار اسيرا في ايديهم وذهب تاجر من التجار يشتري عبيدا فظن ان هذا الاسير عبدا من العبيد ودفع المال فجاء الى بلده فقال له الذي اشتراه انا لست عبدا اشترى انا حر فحينئذ لا يسترقه المشتري لان حريته لا تضيع بذلك اذا ماذا يفعل في المال الذي دفعه على الحر ان ايش يخلص نفسه من يده يدفع له ما دفع ولذا يقول ملك فان كان قد وهب اليه قالوا تعال انت تاجر صاحبنا ومتعامل معك وكذا عندنا كم واحد نهبهم لك هديه من عندنا وظن انهم عبيد وانه هودي بعبيد وسيغنم في بيعهم بعدما قبل الهديه وجاء معه الى بلدي قال السلام عليكم انا حر لست مملوك اذا هل دفع فيه شيء لم يدفع فيه شيء اذا كما جاءه هدية يأخذ نفسه هدية وليس عليه في تخليص نفسه شيء لانه خرج كما دخل فاذا كان الذي جاء به قسم اخر وهو المملوك عرفنا حكم الحر اذا اشتراه وفاداه طيب كان ممن جاء به مماليك فلما اشتراهم من هناك جاء بهم الى هنا جاء سيد لعبد من هؤلاء العبد قال له فلا هذا العبد حقي من فين جبته قال لا انا اشتريته من هناك وجئت به من هناك بيعا ودفعت فيه ثمنا لو قال هذا ملكي هل نخلصه ونعطيه لصاحبه كما لو كنا اعطيناه اياه قبل قسمه الغنيمه هل هو وجده قبل ان تقسم الغنيمة ولا كان في ايد المشركين وهذا ذهب ودافع مالا وخلصها اذا الثاني يده عليه بحق ولا بباطل بحق لانه اشتراه عبدا مملوك فيقول له مرحب ان كان عبدا لك انا دفعت فيهك فمن حق سيد العبد ان يدفع ما اشتراه به التاجر وهو احق به وان اراد السعر والله هذا الثمن كثير انا ما ادفع فيه هذا الثمن اذا ان شئت دفعت ما دفعته انا فيه وان شئت ايش تركته واذا اختلفوا في القيمه التاجر الذي جاء به قال جئت به ب قال له ما يساوي الا خمسمائة يساوي ولا ما يساويش ليس لها دخل لو قال لا انت لم تدفع فيه الا خمسمائة القول قول التاجر الذي جاء به لأنه غارم فيقبل قول التاجر في ذلك إن شاء صاحبه أن يدفع ما قال اشتريته به وإلا تركه في يده وهو ملك له بما اشتراه به فإن كان أيضا العبد منح له هدي ماذا يكون من حقه أيضا سيده الأول أحق به لأن التاجر لم يدفع فيه ثمن إلا إذا كان هذا التاجر قابل الهدية بهدية أخرى أو أنفق عليه في طريقه من بلد العدو إلى بلد سيده، فمن حقه أن يطالب بايش بما أنفق عليه فيه في هذا الباب مبحث للعلماء في من ذهب ليفاديا لو أننا أردنا أن نتبادل الأسرة أو نفادي من في أيدي العدو من اسارى المسلمين بأي شيء نفتديهم هذه مسألة أخرى يا إخوة. إذا انتهى الحرب وبأيدي كل من الفريقين اسارى للآخرين العرف الجاري أن نفاد أسير بأسير أو أسير بعشرة هذه امور تجري عند قادة الجيش ويفاد مبادلة الاسرى بعضهم ببعض اذا كان هناك مبادلة اسارة وتمت المبادلة ولم يبقى اسير مسلم في يد الكفار يب انتهينا لكن اذا بقي من اسار المسلمين في يد المشركين او ليس عندنا من اسار المشركين نستبدل بهم اساران مسلمين واقتضى الحال اننا نفادي اسارانا من ايدي المشركين كيف نفاديهم البحث هنا كما يقولون نوعية المفادة ومن الذي يفادى ويرجع عليه بالفداء او لا يرجع عليه فنوعية الفداء يقولون المال الذي نفاد الاسير به ينقسم اربعه اقسام مال يجوز للمشرك ان يتملكه ولا يجوز لنا ملك مال يجوز لنا ان نتملك ولا يجوز للمشرك ان يتملك. مال يجوز ان نتملكه ويجوز للمشرك ان يتملك ولكن لا يجوز لنا ان نملكه للمشركين باختيارنا. الرابع نحن وهم فيه سواء. اما القسم الاول وهو المال الذي يجوز للمشركين تملكه ولا يجوز لنا فقالوا كالخمر والخنزير المشركون وأهل الذمة تحت يد المسلمين من حقهم أن يتملكوا ذلك ولا لا نتركه في أيديهم إذا عهدناهم على الأمى وهم يمتلكون الخمر والخنزير نحن لا يجوز لنا ان نتملك الذي يجوز لنا ان نتملكه ولا يجوز لكافر ان يتملكه العبد المسلم لا يجوز ان يتملك الكافر عبدا مسلم ولو علمنا معشر المسلمين بعبد مسلم في يد كافر ان كان تحت يد المسلمين في الذمه نخلصه حالا ولا يترك عبد مسلم في يد كافر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك المصحف وكتب العلم الكتب الدينية لا نتركها في يد الكافر فهذا من المال الذي إيش؟ نتملكه نحن ولا يجوز للكافر عنه يتملكه أما ما يتملكه هو ونتملكه نحن ولكن لا ينبغي لنا أن نمكنه منه باختيارنا فهو السلاح وما فيه تقوية العدو علينا فإذا كان كل آلة فيها قوة للعدو في قتاله إيانا لا يجوز أن نملكه إياها والقسم الرابع ما نحن فيه سواء ولا دخل له في القتال المال نقد الذهب والفضة الثياب بهيمة الأنعام كل ذلك نحن وإياهم فيه سواء ولا دخل له في التقوية على القتال فإذا أردنا ان نفادي الأسار فبأي شيء نفاديه بهذه الأصناف يرى الجمهور أننا نفاديه بما نشترك فيه من حق التملك وليس له دخل في تقويتهم علينا اذا ما الذي يصدق عليه ذلك هل نفاديه بخمر وخنزير نحن لا نملكه هل نفاديه بسلاح يتقوى عليه اذا ليس أمامنا إلا إيش المال المشترك الذي لا دخل له في القتال النقدان الثياب بهيمة الانعام هذا قول الجمهور بعض العلماء يقول ولو اضطررنا إلى أن نفادي الأسار بخمر وخنزير ونحن لا نملكها ويجوز لهم أن يمتلكوها اشتريناها لهم وفادينا اسارانا بها ليش؟ وكيف نشتري الخمر والخنزير؟ قالوا نعم لأن القضية في حالة اضطرار ونحن مجبرون أن نستخلص اسارانا منه ولا يجوز أن نتركهم بأيديهم سواء كانوا إما او عبيد نساء أو رجال لنتركهم بأيديهم والضرورة كما يقولون الضرورات تبيح المحظورات وقد جوز الشارع لنا الميتة عند الضروره والخمر عند الضروره إذا كان انسان. يأكل وغص بلقمة ووقفت في حلقه إما أن يجد سائلا يسيغها وإلا انكتم نفسه فمات قالوا يأخذ جرعة من الخمر تسيغ له الطعام ليش؟ انقاذا لحياته فنحن أيضا ننقذ حياة اخواننا المسلمين هو لا يحق لنا ولا نشربها ولكن نشتريها وندفعها إليهم إذا كما جازت الخمر وكما يقولون ايضا في حالة التداوي بالمحرم عندما من يجيز ذلك واجازه الائمه الثلاثة ما عدا الحنابله والذين يجيزون التداوي بالمحرم يقولون ان تعينت حياته بهذا الدواء ولا يوجد غيره اما اذا وجد غيره او كان مضمونا يشفى او لا يشفى فلا يتداوى بمحرم والحنابل قالوا أبدا بأي حال من الحالات لأنه لا شفاء في محرم اذا الضرورة تبيح لنا أن نأخذ المحرم حتى تزول عنا تلك الضرورة هذا قول قائد توسعوا في نوع الفنفادات قليل أما السلاح فهل يجوا إذا طلبوا منا سلاحا نفاد الاسر أو العبيد إذا قالوا اعطونا من عبيدكم وخذوا أحراركم هل يجوز لنا يقولون لا قطعا لماذا لأنك تريد أن تفادي مسلما حرا وتعطيه مسلما مملوكا الإسلام سوى بينهما فليس هناك نتيجة تأخذ مسلم وتعطيه مسلم يوميش النتيجة لا خليه إذن ما يجوز لنا أن نمتلكه ولا يجوز لهم أن يمتلكوه لا نعطيهم أعطيناهم الخمر والخنزير لأنه يجوز لهم أن يمتلكوها أما العبيد المسلمين فلا يجوز لهم فلا نعطيهم وكذلك السلاح نعطيهم السلاح ونفادي عشرة من الأسار ونعطيهم عتاد يتسلح به مئة بدل العشر حياخذ عشرين إذا لا نعطيهم السلاح لم يبقى إلا إيش؟ المشترك بيننا وبينهم الدراهم والدنانير والثياب وبهيمة الانعام والحبوب وغيرها وما يجوز لهم أن يتملكوه حينئذ يجوز لنا أن نفادي الأسارة بهذين النوعين من أنواع المال هذا ما يتعلق بمفادات الاساره سواء كان بين امير وامير بين الامه والامه بين فرد وفرد لو شخصا ذهب ليفادي اساراه فقط كل واحد ذهب ليفادي قريبا بعد هذا تأتي نقطة ذهبنا وفادينا وجئنا او ذهب تاجر واشترى عبيدا وجاء هل كل عبد يلزم سيده أن يفاديه أم لا هنا مبحث آخر الشخص الذي اشترى العبيد وهو لا يعلم عنهم وبعد أن رجع فإذا به اشترى خالته عمه أخوه أبوه ابنه هؤلاء الأشخاص الذين أشرنا إلى موضوعهم بالأمس هل يجب عليهم ان يفادوا انفسهم ممن اشتراهم الجواب لا العبيد في يد الممتلك بالشراء او بالميراث او بالهبة قسمان قسم من المحارم وهم الذين لا يحل لهم نكاحهم الخالة والعمة والاخت وبنت الاخ وهذه الدائره لو كانت حره هل يجوز له ان يتزوجها محرمه عليه في النكاح فاذا امتلكها بالمال او فاداها من العدو على انه سياخذ قيمتها عندما يرجع الى بلده حينما رجعت بمجرد ما دخلت ذات المحرميه في ملك محرمها عتقت حالا جبرا عليه وهذا باب من باب الايش؟ تحرير الرق إجباري ليس له اختيار في ذلك إنسان اشترى خالته هل تبقى مملوكة له ولا لحظة واحد لانه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمنهم هل يطأ خالته بملك اليمين ما يمكن اذا لا يحل له وطؤها لا يحل له امتلاكها بمجرد ما اشتراها بمجرد ما فاداها من العدو تحررت اجباريا عليه دون اختيار منه اما اذا لم تكن ذات محرم وكذلك العبد اذا كان لو قدر انهم رأى يجوز له ان يتزوجها اعتق عليه حالا لو اشترى خاله او اشترى عمه او اباه او ابنه او ابن ابنه بمجرد ما امتلكه صار حر فلا يطالبه بالفداء الذي دفعه فيه لانه تحرر وليس له عنده حق من حقه شرعا ان يكون حرة بمجرد ما دخل في ملكه وعلى هذا التاجر الذي يذهب الى ارض العدو لتجارة او مفاداه فاشترى عبء رجالا ثم جاء فتبين ان هؤلاء الرجال منهم احرار ومنهم عبيد فحكم الاحرار أن يفادوا أنفسهم من هذا التاجر وان لم يكن عندهم مال فالقيمة دين في رقابهم عليه كأنه مدين له بقردة حسنة أما العبيد فإن كانوا من ذوي المحارم عليك فقد اعتقوا حالا وليس له مطالبة أحد بشيء وإن كانوا أجانب عن فإن شاء سيد العبد أن يفاديه وإن شاء تركه له بالقيمة الذي اشتراه بها والله تعالى أعلم